صلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. <تصفيق> صاحب صاحب العروق بيشافر يقول لو نول قطعة أو القاطع في الصوم المعين بطل صومه سواء نواهما. من حينه أو فيما يأتي وكذا لو تردت الكلام أولا في الفرق بين نية القاطع ونية القاطع الفرق بين نية القاطع والقاطع أن نية القاطع تصرف في المقتضي بينما نية القاطع تصرف في المانع فتصرف في المقتضي بمعنى هذا أنه ترضو إنسان أصبح صائما ثم تبين له أن اليوم يوم عيد وأنه يحل صوره هذا الإنسان بعد ما يحتاج ينوي المقف هو ينوي أن لا يعني ينوي هدم المقتضي من أساسه وأنه يحافظ على المقتضي به والصن وينوي جبطاله بالفطرة وينوي هدم المقتضي من أساسه بعد أن تبين له أن اليوم يوم عيد وأن يوم العيد يحرم سيامه قال بأنه أنا إذن لا لها صوما ونام ولم يأكل شيئا ولم يستعمل شيئا من بالفطرة إلى الغروب هذا يصدق عليه أنه نوى القاف لكن لم ينوى القافة لأنه ماذا واستعمال أي مفتر من المفترات فقط لما علم أن هذا اليوم يوم عيد قال أنا إذن لن أصوم معنيته وعزبه أن لا يستعمل شيئا من المفترات لأنه لا يشتهيها أو لا يغب فيها فهذا الإنسان ما نوى القافة يعني ما نوى تناول شيء، ولكنه نوى القاطع يعني هدم المقتضي من أساسه نواقا لا يصوم إلى الغروب هذا يسمى بنية القاطع نية القاطع هي هدم المقتضي عليه السلام عليكم السلام وأما نية القاطع لأنه في أثناء شهر رمضان في أثناء الصوم هذا الإنسان مثلا العطش ليس عطش ليس عطشا ملجئا للشر ولكنه عطش فقال أنا أشرب قليلا من الماء ثم أستمر على صومي فهو يحافظ على المقتضي من جهه هو أصل الصوم وينوي القاطع من جهه الأخرى هذا يسمى شنو للمانع من المانع لأنه لا هدم للمقتضي هو قاعد يحافظ على يقول أشرب بمقدار الضرورة وحافظ على صومي، نباق على صومي، وهو من جهة محافظ على أصل المقتضي إلا أنه جنوب هو استعمال المبطير ألا وهو مثلا شرب الماء مثلا اذا فرق بين نيه القاط ونية القاطع أن نية القاطع هدم المقتضي بينما نيه القاطع هي إيجاد المانع صاحب العروه قدس سروه وكذلك اغلب الاعلام تلعن يقولون بانه نيه القط والقاطع لا فرق بينهما في أنهما يبطل به الصوم اذا نوى القط او نوى القاطع على اي حال يبطل الصوم لماذا عليه السلام والرحمه بغض النظر عن معنى الصوم ما هو فما الصوم الواجب شرعا ما هو الصوم الواجب شرعا هو الامساك في تمام الاناء من الفجر الى الغروب عن نية الامساك عن نية النية على الامساك يعني الإنساق عن نية في تمام الآنات من الفجر الغروب هذا المعنى لم يتحقق مع نية القاطع أو سواء نوى القاط أو نوى القاطع المهم أنه إذا نوى القاط أو القاطع حصل الآن من الآنات لم ينوي الإنساق فيه والمعتبر في الصوم الواجب شرعا أن يكون إنساق عن نية في تمام الانات من الفجر الغروب بمجرد في آن من الانات ينوي القط او ينوي القاطع اختل صومنا لم يسرق عليها انه امساك إن عن نيه من تمام في تمام الانات من الفجر الغروب اذن الصوم الواجب شرعان يختل بنيت القط او بنيت لا فرق بين الموردين وحينئذ بطلان الصوم في المقام لانتفاء ما هو الصوم الواجب شرعا الآن اذكر حاشد السير رحمه الله يقول في الفرع السابق هذا في نيه القاطع صحيح واما في نية القاطع وعما نية القاطع فليست بمفطره على الاقوى وكذا الحال في الفرع الآتي وفي هذا الفرع أيضا يقول قد مر أن الأقوى عدم بطلان الصوم بنية القاطع وإن كانت مستلزمة لنية القطع تبعا نعم لو نوى القاطع وتوجه إلى الاستلزام ونوى القطع استقلالا بطل على الأقوى سيد الامام رحمه الله يقول بعد ان فرقنا بين نيه القاطع والقاطع وقلنا بان نيه القطع معناها هدف المقتضي ونيه القاطع معناه نيه ايجاد المعنى بعد ان فهمنا هذا نقول بان نيه المفطر اسم المفطر في نيه القاطع اذا نوى القطع صح كانه هدف اصل المقتضي أصبح وهو ناول للصوم ثم نوضع أن لا يصوم وإن لم يأكل شيئا من المفطرات اصلا بل عزم على أن لا يأكل شيئا من المفطرات عزم على ذلك قال أنا هذا اليوم لن أأكل شيئا ولن أشرب شيئا لأنه يضر ببدني اليوم الأكل والشور لكن مع ذلك لن أصوم يمكن الجرعين بين أن ينوي القط ولا ينوي قاطع أنا هذا اليوم لن أتناول شيء من المطفرات لكن مع ذلك لن أصوم فبيمكن جميعهم إذا نوى القاطع ولم ينوي القاطع أو نوى القاطع ما يهمهم إذا نوى القاطع مطلع صوته لأنه هدم المقتبع الصوم هدمه الصوم هو الإمساء العلمية في تمام الآنات من الفجر إلى الغروب وهو قد هدم هذا الصوم عنوان الصوم هدم ما صدق الإنسان عن نيته لأنه نوى القاطع نية القاطع مبطلة أما نية القاطع سيدي ديما نقول نوى أن يأكل لكن ما أكل أو نوى أن يشرب لكن ما شرب ظاهر الادله أن المفطر هو الآكل ونية الاكل ظاهر الادله أن المفطر هو الشر ونية الشر المفطر والمبطر هو نفس الشرب لا نيه الشرب على نية المفطر لأنها المفطرون في الأفضل الادله ظاهر الأدلة أن المفطر نفس هذه العناوين الأكل والشرب لا نيتها حينئذ نقول بأن نية القاطع ليست مفطر نعم باعتبار أن نية القاطع مستلزمه للقاطع لانه اذا نوى الاكل فبالنتيجه ما نوصله فنيه القاطع مستلزمه لماذا بنيه القاطع اذا نوى الاكل بالنتيجه ما نوصل مستلزمه له باعتبار انه مستلزم اذا ملتفت للملازمه صح اما اذا مو ملتفت للملازمه انسان نوى القاطع مثل ما مثلنا انسان عطش قال انا اشرب بمقدار ضروره وأحافظ على صوم فهو ملتفت الا ان نيه القاطع تستلزم شنو نيه القطع مو ملتفت للملازمه الانسان الغير ملتفت للملازمه يقول انا اشرب الان لاني عطشان ثم ابقى على صومي واحافظ على صومي وهذا المقدار مثلا يغتفر لي هذا الانسان ملتفت للملازمه هذا الانسان الغير ملتفت للملازمه اذا نوى القاطع ولم يتناول شيئا صومه صحيح لان نيه القاطع اسم مخطع اما اذا كان ملتفت للملازمه ملتفت الى ان نيه القاطع معناه نيه القاطع ملتفت للملازمه ونوى المتلازمين معاي النوى القاطع, القاطع ملتفت للملازمه ونوى المتلازمين معاي حينئذ نقول بالبطلان نقول بالبطلان لماذا لا لانه نوى القاطع بل لانه نوى القاطع ولو بالملازمه هذا كلام سليم. أسلح. نعم. تفريق في في لا. لا. قد مرّ أن الأقوى قد مرّ أن الأقوى عدم بطانية مصوم بنية القاطع. وإن كانت مستلزم وهي سلم بالبلاغة وإن كانت مستلزمة بنية القاطع العام. نعم لون والقاطع وتوجه إلى الاستلزام تعمل تكلم الاستلزام ولون القط أيضا معنية القاطع بطانية القاطع.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 لماذا لا لان نيه القطع مفطر فان هو القاطع مثل مادوه لا نيته هو, هو ظاهر الادله بل لان نيه القاطع معناها عدم تحقق الصوم المعتبر شرعا فان الصوم المعتبر شرعا هو الامساك عن نيه من الفجر الغروب ام من الانات ينوي القاطع ما تحقق الامساك عن نيه في تمام الانات اذا نوى القاطع ان الصوم الواجب شرعا الصوم الواجب شرعا هو الإمساك عن من الفجر الغروب الآن من الأنافل القاطع ما تحقق الإمساك عن من الفجر الغروب فاختل الصوم الواجب شرعا منها للباب نقول بالبطلان لا من باب أن نية القاطع مفطرة <تصفيق> سواء نواهما من حينه الآن فعلا نواه القاطع وانا والقاطر أم فيما يأتي بعد ساعة سأن والقاطر بعد ساعة سأن والقاطر يفرق الحال وكذا لو تردد ما أدري أنه استمر في الصوم وما استمر نفس التردد كافل فيه اختلال الصوم الواجب شرعان الصوم الواجب شرعان الإمساك عن نية من الفجر الغروب بمجرد التردد فيه آن من الآنات ما صدق الإمساك عن نية من الفجر الغروب وبعبارة أخرى كما يقولون الصوم واجب ارتباطي يعني تمام الآنات مرتبطة الصوم واجب ارتباطي وهو عبارة عن الإمساك في تمام الآنات عن مية من الفجر الغروب فبمجرد أن يحصل آنا من الآنات ينول قاطع أو, ينول قاطع أو يتردد ما صدق عنوان الصوم وهو الإمساك في تمام الآنات عن فيكون بطريا ولو كان تردده من جهة الشك في بطلان صومه وعدمه لعروب عارضا لم يبطل نعم ترى يكون منشأ الشك تردد في الحكم الشرعي هذا الإنسان مثلا احتلم في أثناء النهار وشك هل أن الاحتلام أثناء النهار يبطل الصوم أو لا يبطل الصوم فتردد في الصوم نتيجة للتردد بصحة صومين ما يدرون أنه صومين صحيح الآن حتى يبقى على الصوم أو غير صحيح حتى لا يبقى هنا يقولون صومين صحيح مع أنه متردد قلوا هذا لأنه في الواقع وعند التحليل هذا مو متردد في الصوم متردد في حكم الصوم والمخل بعنوان الصوم التردد في الموضوع لا التردد في الحاكم عندما يتردد في أصل الصوم يختل العنوان أما عندما يتردد في حكمه لا يختل العنوان هذا الإنسان لو تبين له أن الاحتلام لا يضر هو باق على الصوم بلا إشكال فهو عازم عزما تقديريا على أن يصوم لو فرض صحة الصوم لو فرض أن صومه صحيح الله عازم على أن يصوم بلا تردد رأينا في الأمر تردد أن الشارع يقبل صومه هذا أو لا يقبل صومه في الواقع هو متردد في الحكم ليس مترددا في الموضوع والتردد المبطل بالصوم والتردد في نفس الصوم تردد في الحكم صار واضح نعم لو كان تردده من جهد الشك في بطلان صومه وعدمه لعروض عارض لم يبطل شيخ الأراكي يقول بشرط عدم تردده فعلا يعني تردده في الحاكم لا يسري إلى التردد الفعلي بحيث تزول النية التقديرية يعني انترة يقول هكذا أنا ما أدري أن صومي صحيح أو لا هل أنت صومي صحيح أنا ترى انترة هالشكل يقول أنا صائم على كل حال بس ما أدري أن صومي صحيح أو غير صحيح هذا ما أحب فأصنع.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 ايضا السيد يقول بإياني رحمه الله يقول إن لم يتردد في رفع اليد عن الصوم في اذا إذا ما حصل تردد فعلي بحيث زالت النية التقديريات وإن لا يطل وإن استمر في ذلك إلى أن يسأل ولا فرق في البطلان بنية القط أو القاطع أو التردد أن يرجع الى النيه قبل إجراء نوال قاطع ثم رجع للنية نوال قاطع ثم رجع للنية تردد ثم للنية قبل الزوال لا يؤثر شيء، لأن المهم أن يمسك عن نية من الفجر الغروب بمجرد آمن الآن تدوقع أول قاطع يتردد اختل عنوان الصوم بعد ما يفيد الرجوع لن يمرت المقرأ قبل الزوال نعم في غير الصوم الواجب المعين في قضاء شهر رمضان يصح لو رجع قبل الزوال لأن ذاك مود التردد من باب امتداد وقت النية في الصوم الواجب غير المعين مثل القضاء يمتد نيته إلى شنو؟ إلى الزوال فلون هو القاطع أو القاطع أو تردد ثم رجع إلى النية قبل الزوال صوم صحيح لا من باب أن نية القاطع لا تضر أو نية القاطع لا تضر أو التردد لا يضر بل من باب أن وقت النية ممتد إلى الزواج لذلك يصح له أن يتردد وأن يلوي المهم أن يرجع النية قبل الزواج المسألة الثالثة والعشرون لا يجب معرفة كون الصوم هو ترك المفطرات مع النية أو كف النفس عنها مع الانية. هذا مهم أن يصوم سواء عرف معنى الصوم هو لم يعرف معنى الصوم هو المهم أن يمسك عن المخطرات عن نية إذا أمسك عن المخطرات عن نية من فجر الغروب صومه صعيفا عرف معنى الصوم أو لا هل الصوم أمر وجودي وهو الإمساك أو كف النفس من الفجر إلى الغروب عن نيتين بحيث يكون تقابله مع الافطار تقابل الضدين فانهما امران وجوديان او ان الصوم امر عدمي الصوم عباره عن عدم المفطرات هذا اليوم رايت ما في الامر يشترط في هذا العدم قصد القرب فقصد القرب شرط خارج عن معنى الصوم لا أنه دخيل في معنى الصوم يبقى الصوم معنى عدمي يتقابل مع الصوم تقابل العدم والملكات سواء عرف أن الصوم هو أمر وجودي وهو كف نفس عن المفطرات عن نيه من الفجر الغروب أو عرف أن الصوم أمر عدمي وهو عدم المفطرات بشرق قصد الفرمان أو لم يعرف شيئا من ذلك المهم أنه ينسل عن المفطرات من فجر ومهذا حصل صوم صحيح. صحيح. المساله الرابعة والعشرون <تصفيق> لا يجوز العدول من صوم الى صوم واجبين او مستحبين او مختلفين مقتضى القاعده انه لا يجوز العدول لماذا ذكرنا فيما سبق ان اختلاف صفات المامور به منوع للصوم كون قضاء كون كفاره كون نذر اختلاف اختلاف صفات المأمور به موجب نوع القضاء غير واختلاف النوع معناه اختلاف الامر يعني ان الامر المتعلق بالقضاء غير الأمر المتعلق بالكفاره غير الأمر المتعلق شنو بالناجر. اختلاف الصفات المأمور به يعني اختلاف النوع اختلاف النوع معناه اختلاف اذا سلمنا بهذه المقدمه نقول بما أن الأمر مختلف فلا يتحقق امتثال الأمر إلا بتحقق المأمور به في تمام الآنات. ان لا تمثل الأمر بالنظر إلا إذا تحقق الصوم النذري في تمام الآنات من الفجر الغروب. ولا تمثل الأمر بالقضاء إلا إذا تحقق الصوم القضائي في تمام الآنات من الفجر الغروب. فلو بعث الا ما قبل الزوال انتصام القضاء، لما صار قريب الزوال عدل من القضاء الى كفاره صار هذا اليوم مبعث انتثال شنو لامر ها انتثال لامر القضاء انتثال لامر كفاره يوم مبعث هل تحقق الانتثال بهذا التعبيد؟ لا تحقق الانتثال بهذا التعبيد بالنتيجه انت لم ترتدي لا هذا الامر ولا هذا الأمر. لأن كل من الأمرين يطلب أن تأتي بعنوانه في تمام الآنات لا يتحقق عنوان النذر إلا بالاتيان به في تمام الآنات لا يتحقق عنوان القضاء إلا بالاتيان به في تمام الآنات لا يتحقق عنوان الكفرة إلا بالاتيان به في تمام الآنات. فما لم تأتي بهذا العنوان في تمام الآيات لم يتحقق امتثال الأمر ولم يسقط الأمر فالجمع بينهما في يوم واحد يصوم مترايل ثم يعدل إلى ذلك لا يكون امتثالا لا لهذا ولا لهذا صار واضح إذا العدو مختدى القاعدة خربت القاعدة عدم جواز المدّ وتجديد نية رمضان إذا صام يوم الشك بنية شعبان صام يوم الشك بنية شعبان ثم تبين له قبل الزوال أنه رمضان فيعدل من شعبان إلى رمضان ثم شلون جاز عدود في صوم يوم الشك إذا تبين له أنه رمضان ألا يعدل من نية شعبان شلون جاز عدود المقام؟ وتجديد نية رمضان إذا صام يوم الشك بنية شعبان ليس من باب بالعدود بل من جهة أن وقت النية ممتد بالنسبة لغير العالم ممتد إلى وقت الزرافة يريد أن يقول المقام هو مقام عدود العدود أمر اختياري بحيث أنه لي أن أبقى على هذا ولي أن اعدل عنه ليس ما عدود امر أمر اختياري أما إذا صام بنية شعبان ثم تبين له أنه رمضان يجب عليه أن يقصد رمضان وإلا لا يصح صومه هنا ليس ما عدولا لأن العدول أمر اختياري وهنا تجديد ليس امرا اختياريا بل هو حكم شرعي إذن فارق بين العدول وبين محل كلامه نحن نقول مقتضى القاعدة عدم جواز العدول من صوم إلى صوم وأما تجديد النية قبل الزوال في صوم يوم الشت فهو ليس من باب العدول حتى يدخل في القاعدة فهو عدم جواز العدول بل هو من باب ماذا؟ بل هو من باب امتداد النية بالنسبة للجاهل أصلاً انت الواجل جاهل تنتد نيتك تنتد وقتاً يمتد وقت نيتك إلى الزوال فانت إلى الآن ما زلت مخيراً فنبيا صار واضح شيء؟ أربعين أولاً؟ ولكن سيدنا الهو يقول بالسر يناقش صاحب الهروة في ابنه عندنا ابن مطلبين مطلب الاول صوم يوم الشق مطلب الثاني صوم الواجب الغير المعين او الصوم المستحب كلامك هذه في المطلب الثاني شلو يجي في المطلب الثاني يعني انسان في غير رمضان وفي غير يوم الشهر إنسان في غير رمضان أصبح ناويا للنادر قبل الزمان غير إلى شنو؟ إلى القضاء إذا قبل الزوال غير من القضاء نقول هذا جائز ليه جائز؟ من باب العجول إن العجود غير جائز من باب أمنية في القضاء تأثب إلى الزوال فبمجرد ان يصوم النذر ونوى النذر ثم عدل عديه النذر بمجرد ان يعدل العديه النذر انتفى الصوم النذري فهو في حكم من لم ينوي الصوم وقد قلنا ان من لم ينو الصوم يجوز له ان ينوي الصوم الواجب للمعيين قبل الزوال هي تقع عوض من لم ينوي الصوم فهذا ليس من باب العدود بل من باب امتداد النيه الى وقت الزواج هذا كلامه للمورد في اللي أو في الصوم المستحب صايم بعنوان مثلا افترضو صايم بعنوان أنه مثلا أول الشهر ثم تبين له أنه لا يوم مثلاً مناسب للصوم بعنوان آخر فعدل من ذلك العنوان إلى هذا العنوان إلى ما قبل الغروب بدقائق هذا ليس من باب العدل بل من باب امتداد وقت النية هذا كل تلاب صحيح لكن بالنسبة للمطلب الأول وهو صوم يوم الشعب أصبح ناوياً لصوم شعبه تبين له أنه من المطلوب. هذا ما يقال أنه هناك هذا من بالإمتدالي لا؟ لأنه حتى لو علم بعد الزوال يهم عليهم يغير بل حتى لو علم بعد انتهاء اليوم بعد ما انتهى اليوم صا اليوم كل بنيه شعبان بعدين علم انه رمضان يعتبر رمضان إذا ما صار من باب امتداد النيه إلى وقت الصيام لو كان الامر خاص بما قبل الزوان لا صح لك ان تعلل له يا صاحب الروايه انه من باب ابتداء النيه الى وقت الزواج بس هذا الامر مو خاص بما قبل الزواج بل عليه حتى بما بعد الزواج بل عليه حتى فيما بعد انتهاء اليوم باكمله إذا ما صار من باب ابتداء النيه هذا من باب الانطباق القهري بحكم الشهر إنسان تبين له أن اليوم رمضان قبل الزواء أو بعد الزواء أو بعد انتهاء اليوم متى ما تبين له اجي الكلمة ذلك يوم مرفق كلمة يعني أنا قهران وتعبدان اعتبر هذا اليوم رمضان يسمونه من باب الانطباق والطريق حق الشارع صحيح انت نويته شعبان لكن الشارع تعبدا يعتبره رمضان من باب الشارع مو من باب ابتداي النيه فليس هو من باب العذول الذي ولا اختيار وليس هو من باب امتداد النيه الى وقت الزوال لا من مرتبط بل ذلك وإنما هو من باب الانطباق القهرين بحقن الشارع ينبغي أن تعندل بهذا التعليم صار واضح ولذلك السيد الإيمان رحمه الله يقول في التعليم يشكي من باب يقول بما ذكر من باب الانطباق القهرين الشارع أيضا السيد الإيمان رحمه الله يقول بل لأنه يوم وفقني صاره قول أنه النية متجددة إلى الزواج، ولذا صح، وإن لم يكتفي العرو. هل هذا أيضا السيد الطيب بالسر يقول ليس الأمر كذلك، يعني ليس من باب النية، وإلا لم يكن الحكم شاملا بصورة التبين بعد الزواج، بل بصورة التبين بعد انتهاء اليوم. صراحة. وأما العدول في موارد خاصة بدليل خاص تأخذ مثلاً العدول في الصلاة دخل في العصر تبين أنه لم يصل لذنه يعجل أو صلى العصر بعدين تبين أنه أنه ضغ يعجل من أكثر أو دخل في, في الفيضة مما أقيمة الصلاة جماعة يعتبها ناتلة ثم يدخل في الصلاة جماعة ويعتبها طريقة هذا العدول في موارد خاصة تل على الدليل لم يتوقع فصل فيما يجب الامساك عنه في الصوم من المفطرات وهي امور المفطر الاول والثاني الاكل والشرب من غير فرق في الماصول والمشروب بين المعتاد كالخبز والماء او غيرهما كالتراب والحصى وعصاره الاشجار بالنسبة إلى مفاضرية أكل والشر، أدل عليها الكتاب، خدوا وشربو حتى تبين من لا يقيم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. هذا مثال أدل عليها الكتاب. ولذلك يقال بأن مفاضرية الأكل والشر بتعبير. السيد السيستاني من الفرائض في مقابل السنن يعني مثلا مفطريه ترد القلب او مفطريه البقاء على الجناد يسمى من السنن يعني ما ورد عن المعصوم بينما ما ورد في الكتاب يسمى من فرائض ولذلك لو تعارضت الفريضه مع السنن تقدم الفريضه يعني الان لو اضطر في شهر رمضان إما أن يأكل وإما أن يتخيل يقول بالتقيأ. طيب. تعارض الفريضه مع السنه وانه اذا تعارض الفريضه مع السنه تقدم الفريضه على السنه ولذلك ذكرنا في نفس هذا الدرس التفريق ان السيد السني يختلف عن الفقهاء كلا في هذه الناحيه فهو عنده قاعده قاعده لا تنقض السنه في الفريضه وهذا يعممها لجميع الواجبات، مو لخصوص الصلاة. بينما الفقهاء يخصصون القاعدة بباب الصلاة اعتمادا على هذه الروايات لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، أقول هذه صحيحه، هذه صحيحه لا تعاد، لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: القبل والطهور والوقت والركوع والسجود. فقهاء يفهمون الرواية أن هذه الرواية، أن هذه القاعدة خاصة. وأما إذا أقل بغير الخمسة مع عذرين فصلاته صحيحة سموا قاعدة لا تعال السيد السستاني يقول له ليس قاعدة القاعدة في ذيل الرواية لا ذيل الرواية لا تلاحظوا صدرها لاحظوا ذيلها ذيلها قال والتشهد سنة والقبلة فريضة ولا تنقض السنة الفريضة هذا في ذيل الرواية فالمفروض أن تأخذوا بالذيل مو تأخذوا بالصن القاعدة في الذيل مو القاعدة في الصدق ومقتضى الذيل أنه كل واجب يتألف من فرائض وسنان لا تنقض فيه السنة الفريضة مختص الصدق فيتبدل عنوان القاعدة من عنوان لا تعاد إلى عنوان لا تنقض السنة الفريضة ويكون موضوعها اوسع من الموضوع الذي بدأ عليه الفقهاء فانه في كل ما واجب يتألف من فرائض وسنن اذا اخذنا بالفريضه ولو عن قدر صوم باطل تعني مطلق القاعده واذا لا فاذا تعارضت الفريضه مع السنه قدمت انه من باب لا تقبل السنه في الأكل والشرب من غير فرق بين طريق ما نص ما نصح على هذا من غير فرق بين الطريق المعتاد والطريق غير المعتاد فلو دخل الماء من الأنف أو دخل الماء مثلا طريقا آخر مثلا من في الرأس إلى الحلق يعني وصل إلى الحلق ثم من الحلق إلى, الحل. إلى الجوف وإن كان محقق اليراني قد سرقة صاحب الحاشية على المخاسر والحاشية في تاريخ اختار ان المفطر هو الأكل والشرب من طريق الكمح واما من غير طريق الكمح فلا هو مفطرا بدعوى الانصراف ان عنوان الأكل منصرف عن غير الطريق المعتاد، فعنوان الشرب منصرف عن غير الطريق المعتاد. ولكن الاعلام يقولون هذا الصراط البدوي لا يعتمد عليه العبره بصدق عنوان الاكل والشرب عنوان الأكل والشرب, يعني شنو؟ عنوان الاكل والشرب يعني دخول شيء الى الجو من طريق الحلق كل ما يدخل الى الجو من طريق الحلق يسمى أكلان وشربان فلا فرق عينئذ بين كونه من طريق الفم او من طريق الان او كونه من طريق العين إذا عبر إلى الجوف عن طريق الحلق يسمى أطلاً وشرباً ولذلك في بعض الروايات نهي عن الاكتحال ان يصل طعمه ويسمى إلى الحلق فيقول مفطران وسنهي تنزيه أو تحريم إلى كتحة آخر المهم أنه في التعليم مما يدل على أن عنوان الآكل والشرب هو دخول شيء إلى الجوف عن طريق حالا. هذا عنوان الاكبر شرط اذا حصل هذا فصل الصوم سواء كان من الطريق المعتاد وهو الفم أم من غيره لذلك هذه المساله تنفع في شنو في قضيه المغذي المغذي اللي يزرع في شنو في الوريد هو غذاء في الواقع المغذي غذاء ويصل الى المعده واذا وصل الى المعده يمليها فيشعر الانسان بالشبع لكن هل يصدق عليه أنه عنوان مفطر؟ لا مستحيل المفقتير ما يصدق عليه لا أكل وأثر الأكل والشرب هو ما يدخل إلى الجوف عن طريق الحرق هذا ما وصل عن طريق الحرق وصل إلى الجوف لكن ما عن طريق الحرق لا يصدق عليه أنه أكل وشر مقتبل قاعدة أن أن غير مفطر لذلك الاعلام يكتب يكتب سيدي صياد أحرق الجوفان ان من مؤدي مفكر سي سنه الاستحضار ما يثق بعد على لا عنوان الاكل وعنوان الشو ما يثق على لا عنوان الأكل وعنوان الشو تاتي بعد هذه النهي التي تتكرر ان المراسم ما يسمى ان ما قبل يتصور وين تصور قبل يتصور ولا فرق بين المعتاد كالخبز والماء وغير المعتاد كالتراب وعصارة الأشجار أيضا هو صدق عنوان العبرة ده صدق أي شيء يدخل إلى الجوف عن طريق الحرق سواء كان شيء جاكل معتاد أو لم يكن معتادا جميع مصباق الاكل والشرب ولذلك نرى في بعض النصوص النهي عن اكل التراب عن أنه من للأطل إلا تربة الحسين عليه السلام بقدر الفمصاء في يوم العيد مثلا أو بغرض الاستشفاء مثلا قال <تصفيق> شيء آخر معنى أنه مصداق من الأكل مصداق وإلا ليش ينهى عنه <تصفيق> ولكن حكي عن السيد المرتضى هدس سرور أنه قال إذا كان غير معتاد لا ما نظار، غير معتاد لا يظهر. تمسكا بصحيح محمد بن مسلم قال سمعت على جعفر عليه السلام يقول لا يضر الصائم صنع إذا اجتنب أربعة صار الطعام والشراب والنساء والمتلمس ودخول الحصاء إلى الحال واحد. رموها الشكل حصا صغيرا وعبرت في ما يقال وراحة ما يقال طعام ما يقال طعام ولا يقال مثلا شراب لا يصدق عليه العرفان انه مثلا إذا تناول البنزين يقال البنزين شراب فالطعام والشراب عرفا لا يصدقان على غير المعتاد ذلك لا يكون مفتوحاً. أجاب الأعلام هذا الاستدلال والشراب مو بل المعنى المصدري. مو نفس الطعام والشراب. الطعام بمعنى أكل الطعام يعني المعنى المصدري. الشراب بمعنى تناول المشروب. فالطعام هنا بمعنى المعنى المصدري يعني تناول الطعام. الشراب بالمعنى المصدري اي تناول المشروب مو المراد بالطعام والشراب المعنى العين يعني ذاق المطعوم وذاك المشروب وحين اذا اريد الطعام والشراب بالمعنى المصدري قال ما يفرق طعم حجرا او طعم مثلا خبزا طعم مثلا تسقي مثلا شرب ماء او فرغ منزل وقال شرب المنزل الطعام ما يراد منهما المعنى المصدري فلا فرق بينكم متعلقه معتاد او غير معتاد الجميع يصدروا الى إشكال ولا بين الكثير والقليل شوف لا أحلو في الصلاة أكبر. في الصيام أكبر في الصلاة يقولون لو اتلع حبة سكاته في أثناء الصلاة صلاة مع أن الأكل والشرب هناك من الصلاة لا تب الصيام حتى لو حبت سكر يلتلعها صلوه باطل. ما هو الفرق بين باب الصلاة وبين باب الصيام نقول الفرق حاجة أن دليل مفطرية الأكل والشعور على الإطلاق إطلاق الله كنوا حتى يتجين بما أن دليل المفطرية هو الإطلاق النقضي وخد إطلاق الله إطلاق النقض شاهد القليل والكثير الجميع مفطرين بينما دليل المنافي في الصلاه كون الاكل والشر المنافي والإجماع بس. ما عندنا دليل نقضي ما عندنا دليل نقضي يقول لا تاكل في الصلاه ولا تشرب في الصلاه حتى نتمسك باطلاقه للقليل ولل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 ولا بين الكثير والقليل أما بالنسبة إلى الدخان الدخان الصحيح عندهم من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون ولا من يكون هناك من يكون هناك او ادخال الهواء للجوف ما يقال له انه اكل او شرب لا عند العرق المتسامح ولا عند العرق المتسامح مثل مثل اي هواء اخر فان في الامر ان فذلك هواء اخر ما يقال له لانه اكل او شرب ولكن مثلا الاحوث جوبان باعتبار الروايات الوارده في الغبار الغليظ والدخان الكثير أكوى عندنا روايات الغبار الغلير والدخان الكثير اعتبار روايات الواردة في المفطرية في الغبار الغلير والدخان الكثير موجودة من هذه الروايات قد نستفيد أن شرب الدخان كمان يلقى مفطر. وإلا ما تدري على المفطرية ومفطرية ما فيه باب الاحتياط الاجتوذي خوابه هو حتى أنه شاهدنا في هذا الكلام صحيح لو بلّ الخياط الخيط بريقه قلت الحج عواج لو بلّ الخياط الخيط بريقه أو غيره ثم رده للفن بعد ما بلّ بريقه وأخرجه بعدين رجع إلى الفن وابتلع ما عليه من الرطوبة بطل صومه لأنه ابتلع رطوبة خارجية لمجرد أن أخرج صارت رطوبه خارجية لا يسوك قل عروت بدن خارجية سبق أن هان الشر إلا إذا استهلك ما كان عليه من الرطوبة بريقة على وجهه لا تصدق عليه الرطوبة الخارجية رجع الخيط خاب الخيط يعني الرطوبة اللي عرفت خيط جدا الرطوبة أو نداوة جدا بائلة وخفيفة لما رجع الفم كان عند ريق كثير جدا فلما كان عندنا ريق كثير في فنه استهلك هذا المقدار من الرطوبة الخارجية في الريق الموجود في فنه بحيث عندنا ابتلع ريقه عرفاً لا يقال ابتلع رطوبة الخارجية يقال ابتلع ريقه فإذا كانت الرطوبة الخارجة بنحو مستهلة فالريق يقال عطون ابتلع ريقه ما يقال ابتلع رطوبه خارجيه فلا يصدق انه شرب شيئا من الخارج بل شرب ريقه شرب الريق لا يصدق ما قابل حكم <تصفيق> ليش <تصفيق> ليش يجب أن على التواريخ اللي عن الأشياء في الناس بني على الاستهلاف إذا كامرية تطارف النيوان ووطول دخل إيه فالله ما يستطيع الاستهلاف العبارة بسطة أنها الاستهلاف خوب أكون هناك إشكال لأنه الاستهلاك ما, ما له علاقة بالمطلب الإشكالي إنما إشكال في العنوان الاستهلاك إنما يصدق بين المتخالفين لا بين المتجائسين افتوضوا مثلا قطرة بول في ماء كر بما ان البول غير الماء مختلفان لذلك يقال مستهلك اذا وقعت قطرة البول في الماء الكر ما يتمجز بيش لانها مستهلكة بهذا الماء هذا هو يصدق عنوان الاستجمال او قطرة دم في حوضن هذا يقال افتوهلكة يتبار انه مختلفان اما انسان مثلا يأخذ ابريق ماء. وخلّي مثلاً في الحوض أو في البحر يبقى المستهلاك شيئاً واحداً شيئاً واحداً هذا الموضوع مع المطلوب ما يقال استهلاك الاستهلاك فرع اختلاف المستهلك والمستهلاك وأما مع اتحادهما جنسان لا يقال بأنه مستهلاك وإنما يقال أضاف شيئاً في لا يعني من باب زيارة الكمية من باب الاستهلاك يكون من زيادة كمية إذا وضع إبريق ماء في حوض زادت كميته لا أنه صار مستهلكا ففرق بين عنوان الاستهلاك وعنوان زيادة كميات قد يقال هذا يقعش في عنوان الاستهلاك ولكن سيدنا القوي قدس سره يجيب عن ذلك لأنه لا عنوان الاستهلاك يصدر هنا إذا وضع ما في ماء إن بالنسبه إلى داخل الماء الموضوع ما يصطلح عنوان الاستهلاك لأنه ما متغنى سامي لكن بالنسبه إلى صفته يصطلح عنوان الاستهلاك شو بالنسبه إلى صفته يصطلح عنوان الاستهلاك ما بالمثال لو أنه كان عند كوب فيها ما ماء مغصوب أو اكتربه ابريق في ما مقصود ابريق ما مقصود فيه اخذ هذا الماء ذب فيه انه في ماء كثير مسافه اكتربه مترين في الارض ومسافه مثلا اربعه امتار طولان مثلا كان انه عين مو جاريه حتى يقولوا يوجد فيديو لا مو جاري بيكي بيكي بيكي بيكي بيكي بيكي بيكي. راكد الا انه مثلا اكرار متعددين أقل إبريق إبريق ماء المقصود في هذا الماء؟ الآن عندما نجي من هذا يقول توضيب الماء المقصود اذا جاء يتوضب من هذه العين ما يقال هو يتوضب الماء المقصود هو يقال حرام هو مو حرام لا هذا في الماء المقصود تطرف فيه حرام أما توضيب حرام لأنه لو توضب الماء المقصود تصرفه في الماء المقصوب بإلقائه في هذه العين هذا حرام تصرف حرام وهذا لا علاقة له بالوضوء. وأما التوضّع من هذه العين بعد القاء الماء فيها لا يقال أنه توضّع بالماء المقصوب لماذا لاستهلاك الماء المقصوب في هذا الماء فذات الماء وان لم يسبق عليه عنوان الاستلاف لكن باعتبار كونه مقصوبا يسبق عليه عنوان الاستلاف باعتبار الصفه يسبق عليه عنوان الاستلاف. أرى ذلك في مقامين كذلك. الرطوبة الخارجية تختلف عن الريق الداخلي الريق الداخلي غير مفصل الرطوبة الخارجية شنو؟ يعني ما اختلافهما ما في السفلة يفتق في استهلاف. فبمجرد ان ترتلف بالريق ويكون الريق كثيرا يعتبر السفليكة لا يثبت عليه انه شرب شيئا من الخارج صمو صحيح ولذلك <تصفيق> إذا عندك اعتراض يكون نقول بعد يؤدي الى امر يؤدي الى امر يؤدي بلا امر يجوز الى امر ما في الأمر أنه يلقي الماء يؤدي الى امر إذا القناة يبقى بقايا الى امر يؤدي الى امر يؤدي الى امر يؤدي الى امر يؤدي الى امر يؤدي الى امر يؤدي الى امر يؤدي الى امر يؤدي الى ترابط وكذا يبطل الصوم بابتلاع ما يخرج من بقايا الطعام من بين اسنانه اي شيء يبقى بين الاسنان ابتلاعه يسبق له اكل عنوان الاكل يصدق وعنوان الاكل مفطرا فلا اشكاله في المطريفه مساله ومقارنه الشيء <تصفيق> سيد ربو بيجان في إلا يسكنيك لعلم أن أحوط مع العلم بالإجتماع الإجتماع ولو مع الهوح لا أحيان لا أحيان بأحيان يترك